و َ ل َ ق َ د ز َ ي َ ن ا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ و ج َ ع َ ل ن ا ه َ ا ر ج ُ و م ً ا ل ِ ل ش َّ ي ا ط ي ن وَأَعْتَدْنَا ل َ ه ُ م ع َ ذ ا ب َ ا ل س َّ ع ي ر و َ ل ِ ل ّ ذ ي ن َ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ ج َ ه َ ن ّ م َ وَبِئْسَ ا ل م َ ص ي ر إ ذ َ ا أ ُ ل ق ُ و ا فِيهَا س َ م ع و ا ل ه َ ا شَهِيقًا و َ ه ي ت َ ف ُ و ر ت َ ك ا د ُ ت َ م َ ي ز ُ م ِ ن ا ل ْ غ َ ي ظ ك ُ ل م َ ا أ ُ ل ق ي َ فِيهَا فَوْجٌ س َ أ َ ل َ ه ُ م خَزَنَتُهَا أ َ ل َ م ي أ ت ِ ك ُ م ن َ ذ ي ر ق ا ل و ا بَلَى قَدْ ج َ ا ء َ ن ا ن َ ذ ِ ي ر فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا ن َ ز َّ ل اللَّهُ مِن شَيْءٍ إ ن أنتم إلا في ضلالٍ كبير و ق َ ا ل و ا لَوْ ك ُ ن ا نَسْمَعُ أَوْ ن َ ع ق ِ ل ُ مَا ك ُ ن ّ ا فِي أَصْحَابِ ا ل س َّ ع ي ر ف َ ا ع ت َ ر َ ف ُ و ا بِذَنبِهِمْ ف َ س ُ ح ق ً ا لِأَصْحَابِ ا ل س َّ ع ي ر إ ِ ن ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ خ ش َ و ْ ن َ ر َ ب َّ ه ُ م ب ِ ا ل غ َ ي ب ِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ ك َ ب ي ر و َ أ َ س ِ ر ّ و ا قَوْلَكُمْ أَوِ ج َ ه ِ ر و ا بِهِ إ ِ ن ه ُ ع َ ل ي م ٌ ب ِ ذ ا ت ِ ا ل ص ّ د ُ و ر ِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ا ل ل َّ ط ي ف ُ ا ل ْ خ َ ب ي ر ه و َ ا ل ّ ذ ِ ي جَعَلَ ل َ ك ُ م الْأَرْضَ ذَلُولًا ف َ ا م ْ ش و ا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا م ِ ن ر ِ ز ق ِ ه ِ و َ إ ل َ ي ْ ه ِ ا ل ن ُ ش و ر اَمْ أ ت ُ م مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا ه تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ف َ س َ ت َ ع ْ ل َ م و ن َ ك َ ف َ ن َ ذ ِ ي و َ ل َ ق َ د كَذَّبَ ا ل ذ ِ ي ن َ مِن ق َ ب ل ِ ه ِ م فَكَيْفَ كَانَ ن َ ك ي ر أ َ و ل َ م ي ر َ و ْ ا إِلَى ا ل ط َّ ي ر ِ ف َ و ْ ق َ ه ُ م ص َ ا ف ا ت ٍ و َ ي َ ق ْ ب ض ن َ مَا ي ُ م س ك ُ ه ُ ن إ ِ ل َ ا ا ل ر َّ ح ْ م َ ن إ ِ ن ه ُ ب ك ُ ل ِّ ش َ ي ء ٍ ب َ ص ي ر أ َ م َّ ن ه ذ ا ا ل ذ ي هُوَ ج ُ ن د ل ّ ك ُ م ْ ي َ ن ص ر ُ ر ك ُ م م ن د ُ و ن ا ل ر َّ ح ْ م ن إ ن ا ل ك ا ف ِ ر و ن َ إِلَّا ف ي غ ر و ر أ َ م َّ ن ه ذ ا ا ل ذ ي يَرْزُقُكُمْ إ ن أ َ م ْ س ك َ رِزْقَهُ ب ل ل ج ُّ و ا فِي ع ت و و ُ و ّ و َ ن ُ ف ُ و ر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 ق ل هُوَ ا ل ّ ذ ي ذ َ ر َ أ ك ُ م ْ فِي ا ل أ ر ض ِ و َ إ ل َ ي ْ ه ِ ت ُ ح ش َ ر و ن و َ ي ق و ل ُ و ن َ مَتَى ه ذ ا ا ل و ع ْ د ُ إ ِ ن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ِ ي ن قُلْ إ ِ ن م َ ا ا ل ع ِ ل م ُ ع ن د َ اللَّهِ و َ إ ِ ن م َ ا أَنَا ن َ ذ ي ر م ُ ب ي ن فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَهْلَكَنِيَ ا ل ل َّ و َ م َ م َّ ع ِ أَوْ رَحِمَنَا ف َ م َ ي ج ي ر ك َ ا ف ِ ر ي ن َ مِنْ عَذَابٍ أ َ ل قُلْ هُوَ ا ل ر َّ ح ْ م َ ن آ م َ ن ا بِهِ و َ ع َ ل َ ي ه ِ ت َ و ك َّ ل ن َ ا ف َ س َ ت َ ع ْ ل َ م و ن َ مَنْ ه ُ و فِي ض َ ل ا ل ٍ م ُ ب ِ ي ن ق ُ ل أ َ ر َ أ ي ت ُ م إ ن ْ أ َ ص ب َ ح َ م ا ؤ ك ُ م ْ غَوْرًا ف َ م َ ن ي أ ت ِ ي ك ُ م ب ِ م ا ء ِ م َ ع ي ن